بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ ينظروا إِلَى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وَالْأَرْضَ مددناها وَأَلْقَيْنَا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهير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 نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد